săna topt dept a Aia mă un سودرسن فين كوشونصوا حلقه اي وي ويشوميت وخلقا زوين خدمان ام كيتي ديف كان ربي زوينتي عنانك وطس انت تسريوين كوطس بغاو زوين ايتي عنان المندك لانيسي انا زون زني يعني غالعالم من السن اذا نقدر سن العالم اللي جنون يعني دونيس من السن ماشي ام سن بنادم اكن إذا أو... كان يسين بالله أكن يتوخى القصد الملكة بالنور يتوخى القصد أمدن جوكي وياذي القند الشياطين ناق الجنون توخى القند يعني باسم أكى يتوس من يعني الجنون المند خطرش وتن وتنضررها وتنكذالها مدام فرن غفل يعني وبندم وتس مقولا وتنضررها في سنة سنة جنونة خطرش يعني تشفرين قول الصح يناد ربي صبحانوه يتلايا تين قيد ينام تزكادك توصنم أعراف يعني بللي نوسني يعني الشيطان نسان الترباة في السنة جنونة كويت. نوسني زرنك نيد يعني قوين قورت زرن مارع كون ويناد سيما لون قورت ما يلزم ميلاز نوسني زرنك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه لكن هذا لقني يلاقي أني سين باللوصل خلقيته من السنة أما خيتي دي القشرة يخلق ربيان سبحانه لأن النادي كان يد يخبر ربيان سبحانه يخلق تيد قتمس قتمس لكني سيدقنا ربيان سبحانه قواطا سلاياك يقولون أن النار كذنب يكنك عرد نوين خلان الليات إمين إدنا ربين سبحانه والجانة خلقناه من قبل من نار السمون أكاد يسبق ند ربين سبحانه باللين بجنون أكيد أتواخر القند يعنى كثمس وخلق الجانة من مارج من نار اكا امذن مارجه من النار أمزون نطف زعما خيرا اقتيانا الطرطك عن انطف يعني إذا نسغ خيران غكي تسمين اكسر غايل سديس يدخل قرب ربي سبحانه يعني الجن اكا الإمام يعني يا نهل المسلم اسلم الرب ين اسلم الرحمن ربي في الحال تيد الصوت بمثل هذا الشعر من الدنا ين ند شو جعل بها فلس لا تربين دنيس ين ند الملائكة من نور الملائكة وخلق النور وخلق الجان من مارج من نار أكان يعني هو يدل لجنونك يسوا خلقك أكندنا نعم يعني السمسيان وين يجلاني قوة ويرناهم زون أكندنا يعني وين يسوا خل يسوا خلف سفركني أسمس إمر يانغ سفركني أسمس أكان من مع أكان بذيز يوني مسلم في الله صل يعني دددم امرت سينسنس توخلق سسس وزلك نقارن ااا ام أمزون في الريحة بسطط زوين. لكن دغنى دي توخلق بنظم يعني واكنة دي النعربية يعني يخ يخلق قد قدم وينيون دي وصف جوا خال. ويرنا يرناه نسنين سوى خلقه و قبله بنا ذهب سوى طاسي لا دا نتصي إدينا سوى القرون يعني ماشي شي ذي نظر قضاء عكا لكن إديناه ربنا سبحانه و لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمى مسنون و خلقناه من قبل من نار السمون يعني سبقنا تبلينا الجنون سوى خلقه وقبل قبله وعندما كانت أنيسين ذا شو كان أكثر من الصفدينين الصفاء على قرون ناظر شو ونسعر الدليل ذا شو كان حصل بأن يسوق القدر وقضلنا بندم ويرنا أنيسين بأن خلقا سن يعني صورا سن خاطرش لا نجد يتصويرا عندنا في نجن وكيتو أخذ سوية ذويان ناغا إلى قنيسين، إلى قني أنيسين، باللي نصفه يعني، كن ابن ذم رجوف عندنا ركدي والصف، في الصيف نعيد ذن، ورس عرق، أكن قارن أي أي ميل ليس في القرآن الكريم نغ قصنا، ولذا عن وليهم باللي نكن، أكن الدين عن ربنا سبحانه، إنذ ولا قد ذرأنا كثيرا من الجن والجنس. يعني لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أعضل يمكنك أن تقول لهم أن الخلق في جهنم هناك جيدة أين رأيتك شمن أين رأيتك شمن تسيما نس إجنيون دو Sɛanulawen ur ttmeyilen ara waqɛen ara ysen, sɛnan allenen ur skeden ara ysen, Sɛan timeẓuɣin ur slen ara ysent. D acu wki amezn d llma, i waanda daɣa ɛeddan ɛni ɛeddan iwanect-nni. Ihi yesbegen-d Reebbi belli adlejnunan u lawan sɛlen ɛan timeẓẓin u yerna yesɛam الصut a akken i d-yenna من استطعت منهم بصوتك ان ذنيا ينادق ميدان الزمرد ان ذن اكيد تصفق على انك تصفق للم ناتيك تصفق يعني نسوينك نتقرب ويسدق الحديث حديث بلي يعني اذا صح سن وست سن وصفن ذوين ريلاف اريف ندم يعني الحق يعني الصفة الأجنون فشو كان يكنيه إلا قد ومدان بالليل ونزميره رغان ينير أثاني إلا هاتو يعني ابنا ذمجي إلا كان هاتو هات يقل له رجمي وكين عامك يقل له بلا ما هات يستعر أين سردت في جنب لي ذا النشتنية كلها؟ ذا يعني يل أين هذا الدرس؟ إذا إل قتلت صنط وصل المضط وصحيت وصغيرت وسوفت أكين لعن جوال ربنا سبحانه هذا جوالك وش بحن في لس السربيان ده ناس أكيد ذو اسمه ونسنسي جذيف نية ولن يعني هذفون لكن دي ابن عبد البر يعني جن يعني وين ريلني يتكلف يعني صور صح حمز ريحان نر كم يعني المارد وين ريلني يعدو غريب نو وين يعني اسم المنكره قسطس ويسع يعني القحط ويسع تسمين ويسع يعني عن الشيطان زوين يسبقني يعني جوش رحمي نبيان بس صار رجال سلاميس إميان دي نعم باللي عن الجين ثلاثة يعني تفرفير يعني جني، والصنف المزون يعني يمكن زي سلنج الخلايا ميوجان حشيوين يعني استغرني خامن وجان أكن ذقن يعني وعمزون تزوج ليش كان إلى قديسين ومدان بالียง النيسيم بالียง الجنوناتين ذي نيج اللان للصح عن قرارا ولاش خطرش حليون أضيفوا مديه برد ينيهم بالียง الجنوناتين ومشي ذي ومشي برد مشي ذي نيج اللان أكن رانا مني سد عام زون مدينة كن يحكون نغم م ننس نور فون ان ما يلا يعني بالصح يلا ما خطير ربي سبحانه يدرك لي جنون الكريم ما دام وشحنا نبيان بلاصه ربيام داميس يدرد اكن دغن يعني كنقارن من الجنون والسقنده اللي في بلاصت لقيت يعني يعني نعم يقول لا ويلنا أكن أرى نف أكن هذا نف جو جوليتها ديننا منس يعني أكن قارن ثموزنا كين أخذ من العليم خاطر شد صح يزمر الشيخ العرب لا نكل أي مسلم ولا نند اللي نشتكيه وريالنا أسمع ما تاو الطوض مراد ربط ماشي الناس اوري لا لا اكا وينا الاد يعني باليوم الجنون داين دي خلق ربو سبحانو سيمانس نناد اكن دي وصافي يوف الايه الكلمه دغ من الجن قص لا تصر تصر من الجن ينذر بهم سبحانه وقل يا ثمي قل قل اوحي إلي أنه استنع نفر من الجن استني ان فيهم لثاث ربها الاسلامه حتى يضرب يعني تربع الجنون يعني وفلان وواليز ديالنا اكردنا كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ذوهم رهقا ايه هكذا ذكرك انك سرد السجن باللغه الزيني كلام بصح ويظهر أن النبيان فلساسة ربّيان الإسلاميس يصدق ندّه لأنه يشتكيون يلادي بالصح و لكن نبيان فلساسة ربّيان الإسلاميس يصوّد من السيمنية ويظهر أن يسلأ يسنون ويهدرون بإجارة سنة و لكن نطول أن نبيان فلساسة ربّيان الإسلاميس يصيّعون مثلا سوين ويليام ثي <متحدث> كوال ماري قيم. هذه السجلات يعني هو قيّون حشتوين. نقد إسرائيل روعة لكن ده غن ويجول حشتوين. فلازم إذا إذا مريدي <متحدث> ليهم أي يعني اليوم يعني أنا يعني ماري <متحدث> إسرائيل روعة حشتوين ويجول نقد هذه السجلات يعني هو وقيّون يعني إمارة يصر الإنسان سيما نصد للجن الشيطان إمارة الشيطان هذه آه... قيمة تعيضة خطرش خطر شيسد في اليوم الحديث أنه يصدر رب العالم السلام يصدر إمارة السبوء السلام يعني لكن آه... كنقارني يا كن زيضة يا زيضة إمارة يقيمة كنبي سعيية الصباح معنوس كوني س, -س, س يعني لقدس عمر ربيعي وتسالبك الفضيلين خطر يظهر الملك يعني غير ذي الدنيا يظهر الملك ما إلى منرد لم يسر على أو أو القرن في غيور هذا الشغل لقدس يعني قدس الميم أعتسنيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا خطر شيء ظراعة الشيطان لكندي الصابق جابر بن عبد الله لقدس عمر ربيعي من الدنيا يمرد سمي يعني ومقجول السيلاف نقي يقول حاشيتون نقي غدالت نقارن السلاعرون يكون غير يعني متسمم خطر ضرران آين قرص ضرير مع, مع الناس ضرران دجنون النعم فولنا هي مخ نصني ضرانتي نكنيسيم تنين قرص ضرارة ماشين مع الناس إنه قرص ضرارة ويعني هو ما ينضر ما ينفث بس المدى مرضي ودريتيد وربما بالحكمان ما دام قوش بحل نبيان في اللفتة ربيان الاسلاميس لكن داغني يودري فيه ونبيان قلت في ربيان الاسلاميس ورقرار كنكا نسوخ رويس بلا ما يلد بالصح تذت اين ديننا لكن ديننا ربيان سبحانه وما ينطق علي الله ورقار ورقين تطقر كنكا بلا نعنا لدغان لما يزران لما يسن لكن ردينا اكا يغن لنب ربيان سبحانه وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى ا ليس بقى يغرد كنقرا من الحادثين قد يخبر ان فينق في ثلاثه تربيع السلامس بين الملكه تس وخلق القلب ميلان من, من الجنون تس وخلق مس يعني في رقم في ثلاثه تربيع السلامس هي سوفرت للفضل والدني تك القران يعني العالم من الملكه ذل عالم بالجنون تك زواتس أكيد أغنى سيد خبر أشجح من فيهم في نص عفيف يعني إقعدان الجنون إم يعديس يعني مسويين سيتي وصف زويني فيتي من زوين سيتي يعني ربهم خلت من غفيم دين من يعني لكن قنص الخفه نطس طس يعني كنقنص روحهم و مكان يتفضلوا لمكان غير ساره من اب وغمر ولاتني على الصح جوار امدا ناري النيه قلت يعني وجهك ياري النيه زي يعني من ن ن الحياة ون هكاء. يرنغ كمد نرنغ يسبق ندو. أشبحنا نبيعنا بس صربينا بس دنيس. هي تجعيدينس. إن شتيناوك. إن من ذكر السنين بديان وياه دي أن شوفنا كيان تزعل. بفنزيم. كم كانك زورا نيس؟ كني تزعل نتذمل من تزعل يعني ذك زورا. ويدقدي السنين. غص ميجلانغ أودنا ونا كنيم. زينا ريس في جنين القوة ميزوني يعني دين جيده هو زم جيده للقوة لكن داره من ما يض دين جريس في جنين عن داره اكلام وقف والجنونين يعني من يعني بس الجنونو يعني غطفن وطغلفن غفيم دارين العاليه يعني قرنو كن اكا ان يسرب إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ ليس عَلَيْهِمْ عليهم وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا وكيلا اكا وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره اكن ذن ممن هو منها في شك اذا من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك يعني غصب مين عن مفكري المؤمن يعني المعنات في الناس في ما ريدني فينا ريدنا بالذين سر يفرصهم الدنيا في المؤمني لقد شوف لقد استرجع لكن ده نويسين يعني الشيطان يسجّد يعني كمداني صالح نريي <تصفيق> ميق والايمانك صلحك نوتو يتوقد دسم و ييتو دكسن دسم ناكل يتوجد يتمو يرن يركول دسم اكني انا يي يوسا يقول الحديث ايماني يفقد وشيحن نبيو و ربينا تسمس يفيد الشيطان يتوقد كعمر في إذا كنت قارن إما رأي الحوم سيدنا عمر فلسة, فلسة ردوان ربيعه إما رأيه كالقفري الشيطان الذي يؤخر ودي رأيه ما يظهر أكبر بسمية غرارة يدف أكى أكن دا لي أكثر الجنة يعني نبيانس سليمان فلسة ربيعه إلا قانل سين ويجنان وزمير نرى أداوين المعجزات وزمير نرى ألام يعني أنها سنة سنة ربها دوائل سنة سنة رب وما كنا داوين معجزات ورزميرنا لها قد بنظم أكن ذا غن أرنوالي وزميرنا يعني غام الشيطان ورزميرنا لها دتوصف الصفة للنبيان ثلاثة ربها السلاميس إيه من البون الشتاكير إيه مرأة جيني تركي ونبلغ نتاني ورقاء ووالا يعني غير المير، أسميه هو رصد بوضاره خطر الشيطان إذا مالذي توصف صفة كدن ولكن في في في في يعني من كمال ما يغنين ولكن وريز ميرارن هذه توصف في صفة أن نبيان في السربيان يعني إيه من فشكتني نعم نبيان في السربيان المسلمين إن يس من رأى فاني أنا هو يعني وني زرنا أقنيز نكيل صح كتر الشيطان فإنه ليس للشيطان أن يتمثل به. أكّا؟ ويبقى دس أمد أنشىء، لكن جغن وس نجن. يعني من الجنون، ورذن رنّا أذجن نغز جن الزجر نكّا. وذا يعني في فلسطين، اسمس بد رب الحدود اسمس بد قسم إلى اكن داغن لي وزمرنا راه الدين كرات بورت خاطرش ديك وانا تسوالين أريد اريد راند سبورت ود ود سمين انا نونت دراوه ديال سمين يعني غنونا الشياطين و قلت لينا راه سبورت و درا نغي توت و سمفلف ككا والوليد من واش تدي خلق رب سبحانو مشنون اكا اتولينا اين من قوسون اي ما يلي خلقتي تنكا لا الذي يسوي في تدي نقو في تدي كان اردني يهو يذ نوس نيا تايلن اكل تايلن في اللفن أي نيجو الجرب يغف من دنن اي من خلقتي ديون يسوي اكتوان اقلان لمن ذكر سبحانه تولى لي قدنا ربنا ربنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يخلق بربنا الجن أو كزين جن لمن ذكرت عظم سبحانه ولام ينلق في سن ان اشتكي ايت مثل ويذني لتحكين قول اشتكين ويوجب ا امران ويليام باللي راه الشيخ ربي حتى قرنا باللي و سواخ القلق سمس انا كياني ارا سبحانه امتي في اللي ااا أنتَ، أنا ودي ويا زين دين، غسمني ده سواخر قد جوكي، لكانت أتوصل مرض قلب، مرضات أنش رح أزج الحمد من ينزل جديد دمن، ماشي مع ناس معنا. ايميه لصواخ القند كتمسي مسنيو و 34 يعني يعني و التاتيف راه خاطئ اذا ينا ليسبقن بلي يزمر سياس سر خاطر ماشي باين ويرنا ان وليه اكن ذا غلط يعني ربي سبحانه يش جئتيدو يا مريدين الحزن، بس نوم باللي تدرغان لجنون ويا ذلول درغان، ماشي على كلكان سيون وذم أنا جماعي شجيتيد ايدن كي، نو لانغ وباس ليست ليست درغان تصورس مي مي سمن تصورس نلجين، سن قد يريد أن يتسرس ربيع على السلام موسى في الاسم السلاة ربيع الإسلامي إذن الوالين غير لا يتكدي تبقنين يا معشر الجن والانس ألم يأتيكم رسول منكم أي, أي جنون أي مدنين ما يلغردو سينا الغروان يمشي عنه الربين في الحاملين يمشي عنه إذن هذا الصح يمشي عنه الربين يشجعي تدقى الوطن مدنين ويالجنون كثيراً كثيراً كثيراً كثيراً كين أكمل دغن يعني جواي وسيد الشجع رب ينصبحانو في إنه تنين وسيدنا محمد في لة سر رب ينصبح نمس عشر عيديس يعني ويا زوئكين كين تجلس أكملن أنواعنا تصور التقني وبنفسها تصور السن الجن ونوتنيان في من سن أي سيدنا محمد في لة سر عاوز, عاوز انتد يعني واسمة السن اجمني هنا من السنين وانا السنق لغا نسلغي وانا سبحانه دوانتي دواني الحق ونكن نخشى ونؤمن ايه يقول ايه يذكرونه اثنى مميس واسب الفرمس الى قتولهم اكام يعني ايه يذنو السنين عليه وان لان بكسن أكان إيما راهي نسين بلي اون لودان يقعدوانا بخير يكثر يكثروا الخير يخدموا من الخير <أكلا> <أكلا> والذي قد لا يظنون أكن ذا غنى في السادة يعني السادة من الصغار سدرة من صور كذن طال من ضوابط أي خدم ويزن ويزن أكنيلين دل ما تجلس مكان الثيل لا ما جذي نزل اسمه كان ربي وثيان كذن يقايض لحيز صوحيز ين يروني قلني يلويني قلاني سواء الطايل غد يبسنيك بويد النايضن لكن ملان ما يلاغ بويد النايضن أكن ذا غنسن يعني سنفوتن لدرجة يعني تم كانت ناقود ذلك ولما نشتكير ذي نادي عن يعني في مكانين على المراتب ويد الأبساذ أكن ذا غنسن نوز نينز زمرنة دمنون زمرنة كفران <سؤال> وربان سبحانه هيسبقند بالين وين ريح هذا يعني كفران بالسنة إيه الجيد لا كان الوالدين بالين إيه يعني الجنون جرس ليمدانن يتندى يتدافى في فيهم إيه أمزول الجنون كفران ترسم ليمدانن و تسكن يعني و كثني أميك رسوماً أن داما رسوماً و أن داما رسوماً رسوماً جنت تتوذر يعني بيسر الزايت و يرنان أمزونت و أتمس إي إي لا ما أتمسي ناماً ربنا سبحانه إبليس إليك إلا قدس الظض إذا دعا إبريس يسم يسم إمي تسمي لكنية الجل هنا سم بسم كارسيس جد نكتي فند خطرش لكن سوخر قعد يعني بتمس وانتهى سوخر قعد وقاعد فيه عنده نسينه يمس يمس صلعي والستات كن قرنكين إيهما ربنا سبحانه جوسيني غي ولا عبدني غي زوينتي عصان إسفن إنسينس إسفن طعينس إيه إن لا يمشي بالنقو خلالن في النيس قب جنس زوينك كن دغل أليس غل الرحمات دغل ربنا سبحانه يولا ما بدشون يضران سبحانهم بدشون ي يعني يخدم الشيطان بدشون يخدم الجنون يمرد من الشيطان الشيطان هنا إذا يصير ينقي يعني سالين قد فسد ذي يرنا كقل خييم أمزون ونرين ويعرض بسنه ويفسد بسنه ويستخرف بسنه من خسرس دويني يعني يغزل <تصفيق> لكنه كان كان تكين نديريا ينه الرب ديال الصباح وهو في الدرب يوصل المدنن يعني الشيطان ذا لون ون حدرته وانت خدمت يا أو كوني صغير، أكوني، أكوني دي الصغيرة يعني كل ما عرفنا بالجنود، أتمني لق أتسين بلذة ولون، وعلمت وسكنت ودمت ذا دو، أنا ما ذات دني، خبرش يعارف أبسطة، وين ليه ونشطنا في عالم ذنب دا كل، أتمني تفشل خطرش ربينا سبحانه إن سعيد لوليغينك وإذن سعيد فضل في هذه الفرصة وهذا يعني أنه يعلن الشيطان للولين نغل نحبي بيس نغل نمد كليس أثن يعني هوريس عالم كم قارن صغير ربينا سبحانه كانت مميض ويرناق أثناء بيخسر إيون وخسران تجباني ويرناق إما نضرب لهم الشياطين لا شو يجي سوين إن تصيد أي سنة نجنون؟ إمردنا نينغ لا شو يجي سويناتيام غير يعني الأهداف الشياطين؟ إلى دينيك قرب إلى دينيك بعدين؟ ونيك بعدين إلقاء السينم بالريش الشيطان الغربيس إسوينس النهمينس يفكات ويستخدم ألا لن أجلنا قريبة من إلمنك نري غير إم دانة نقتسم. اتني بنا ربهم انما يدعو حبهم ليكونوا من اصحاب السائر ام ذني غرت ام ذني خدمه ام ذني توتني الى من دك نار في غرقت قلت مز زوينا يعني غي يسوير لباب يعني طليت سكر لباب بنظم كتشد كتشريك نتا فين نشريك بربي سبحانه وتحصل ياك متنس باللي الرب ديالنا يمركني تسحي يعني الا يا وندى بسيه وحده واحد بسيه وحده ذنكمي وخلال ماكين ويرنا ولقلا قالها نتعلم اشريك في ديبي هو ربي هو يقول <الجان> ناسي علن الشركة أكّم أمسيزون نقبل الدقيقين يعني نقبل لا يدوي نيك شرط كين الشرط هي نأسيس الركيم هي نربيني أكّم يكره الشركة كنيا إن الله لا يغفر أي شركة بري لكن لغنا <الجان> كيز أكّي مرسل كفر الدين أكبر صربي سبحانه أنوالين قبض سيد جلسن ديننا سيوث المعنى يمزل اكنا لا تستنظر ذا شو يبنزل ذا شو يبنزل ذا شو يتساق موك لما حاذر حاذر تسخذم إني عجدين ناغ كمثل الشيطان أنزون الشيطان إني سيبناغ يبنز مكفر și imediat, de meniu, i-aș fi pe acel sfărâmic, pe un nume de king, pe un nume de de soar de pe شي قال لي الى قدوا بلي غنيميو ووريذ مرارا اكنني غير سوض اندغرت بدم امر ديك الصوت امر ديك الزمرتيا قلت خدم يحصل بلي ما مد دم لو كان دارت نينا عبدتيين راه حقول بلي غدايني زل كفرك بنن زل جاليد بنن ذاش وغانكيه سن ولكن ولكن أثنيين يعني ضعتي جويني حق قرن من ود. يعني ما زوليت كنحريش نغمور إنكيم دولم هي من الشبان يصورون داركنة بس غد يعنى نعرف كن يصور نعرف كن يجر أر لكن في وزين رئيسه ومنكنيع رئيس حوش جردوين، أدي جردا ذويذ ذوق حظ تسمين ذوق كاف، وين أن يخدمهم خطر شربين صحنهم ينذ إن ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغض. في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم من تهول؟ أنتوا لما تشونك بقشيش بعد، يبقونك نرى كنّي كنّي دستغلين، كنّي زرع تسمين يرين قراون، وكنّي سوّت الشراب ديالين برد مي أثنى يجلس يتكلم ويسيدعو الصمقران هذا القمر ويرنع وكوني الصخر وكوني الصون وكوني الصخر إلى هذا ذكر الرب ما تصلين ما يلام ثولن ذم تحصن وذم ما يظنين ذدقان صامر صر أكل ما يلام غس ما ذم ه من إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنه يأمر المذكين أخذ من يأخذين أخذ من المنكر ذي السوء يعني عبجاء ويرنم أتينم وتسوتم وتهضرم أي رثنم زوين قن لا قر أكام وكن دا غانا في زيارة سنتك من السيوض أكون يجرب أردان يعني هالبيدع دا شد البيدعية مثلا ذوينا رادي سنو الفون ذوينا رادي سبدعين قد دين آيين يعني ذي وربي أحطاق باللي اعتشر إيه سك القرآن الكريم أكد السنة ومكوش بيح أن في فلاسكس ربيع الإسلاميس إيه يا الإنسان إن ما دخلنا نصر أو نصويع الدين واليه يجيكون يت... يستغليكون يبغشوك البيد عاركيا ويانا يناديو نمسناه يناد البيد عارك يحب الشيطان كتير ايضا خطرش البيدعاء المعصيات يزمر بما ما ومع البيدعاء ايضا نتأس دونك زورانيس وتغير الوليس ويعرف الاسكناراتيج ايضا من الوقت ساكين يتحب برشيطانك ناكي يرى البيدعاء ايضا بوين يعني المعصيات ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا يعني هاك السوخار الطاعة هما زوجنا تفضلت ضللت كيسخفضنا كيس سوخار أتفضلت صدق يعني نسنا ركيرن أكيد ضرقنا هك نرى كي حرن غطعة ربيع سبحانه أكين يجلس جنب أشيح من ربيع في لس الصبيان سناميس دعائي الذي لا يعم الدنيا لا أقع لهم ثرافة المستقيم إيه هنا يسجل ربيع أسلق ما غفت سيراتي مثل أكني أصطفر نارم أكني أخذ من ريس أكند أغنسني السلساز الطعام السلساديت همزون إذا قلت أن تظلل أم أم زلت في نهاية مرة يجب أن تظلل الشيطانة ما أقول يحصر كيف يقرر كيف يغضم ما يجب أن يجب أن نغيه ركا نغيه سجد أنت ركاة يقول الله ما هي هذا؟ أخي مزباك الشيطانة تتوقع لن سوف تظلل هذه دوارك غير تمام انا غير تيت تظن كان كان رئيس كلفتي فردان ومن بعد هذه حصلوا بلي عمرات تعود هذه بالله من الشيطان الرجيم ابي روح الله الى قالت إيه لكن دغاني زمرأك 60 زلتي يعني كذي زمرأ 60 زلتي ذوق يعني عن المحيط جيب زمرش سنة كينيا ااا يعني كن قرر أكية ذوق ذا وقاصلي كثير جين أكية جار كثير جين ويرنع على ما سوقا ضف خطر أي من كان كن راسوقا ضف يعني ولا قرر تشعر الوديقين نغيز مرة كنقارني ملاكي ديس الموت أدبوها كنين تشتوش هذا وطاس يعني كنقارني تسلين صغور شفا ما في خزو ربي اميريديس فكن واش جي حنا نبيان بالله يزمر الشيطان هذه هي زومه فلازم اميريديان غفنازم منين يغفل داغي اميريديان غفنازم منين يتسو هذه طارستغو السنه الشيطان داك المجنونك هنا واش بن اكن يعني, يعني من أمزون يعني أنه ويكيين يعني أنه اذا دون نغد كريم أن انزل بويز يعني اكس اكس الشيطان يعني يغريتن الشيطان ويركبتهم الشيطان ويرنا ويرنا في خبطا تقري لي الذن سبحانه الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس اي الربا يحرم تصرب و الى كنزم في ويضا أنسين باللغة من هذا المكان الجنون ديون العالم تقلق علي سن ومدان إميرا تساك كثن يعني أنك نقارن ساكن دهن سن و يمنع الذل اللي جاله في السن سن, سن إلمنك من أرطلن يعني الشتاء ده ومشين ألان يعني شنو نشيطين ويديدلنا يعني أرطلن بوي ولكن شتاء لساعه أعطى أننا يعني اللي بعد الشيطان كانت مقارنة كانت نتغيث عن مقارنة سنة وننتغيث عن سحفظاً وإذن نتغيث عن الشيطان كي يزمر في يعني أنه يطلل في ذنب وفي الصفة والطعام سوى أعطى فوز موين غالثاً أسيزياً وسيشبه بالبعض أشحال ديويل îmi reușește să țină de voi, din când în când, zonii pe judecățe, am zonii puiești de, înschitănătul mele de maștii este îndoielnic, dării care tinșteșc, harbile care tinșteșc, aici doar, aici aici așa 20, o am zonii يعني ينوى للصفاء تتضليل الشيطان أبداً يمارسي الزيين يمارسي شفح الباطلين أكام ويرنع لبعداً الشيطان كان يسمي الله يعني يقول سيدنا ادم ثولا ما يعرفك حرم ربي سبحانه في الات من طوف في سيانه والحواء حرم في الات جنب جلس ثولا بسم الله ثولا ما يغرك انهى ربي كل خط شران داكين غيلن كل يعني غلفكين كل قس تحلاوات ومرتش تمث مسمره اي يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع فهذا ما يعني أظن إذا كانت مدرس أكثر قطمة مرام زيون الخير لتنظم قرانة السبس يغنى إلى قلسي ويغنى أظن أنه يريدون يغنى أي أنه يغنى في سجلس ناخيري سينس ويعنا غادي تذكر داك الاسم ديال التقديم هو شي ساهليه نغوين باسمك المعنى نت <ملس> ساما يلا غي نغلقنا تصد دغور نتمزنا كاينين الرويه ولا شفت لازمينا في ولا شفت لازمينا تعذاب ما يلا تزغر ما يلا دايني غلا كتقسوا الضغط ريسوين تصرف قاشو في المايلت خبا يمكن كا شغي بكير يفكر شوي تفكر اله هي الافراط كي ذيري صغور في يتفك دا شادو الافراط بطريقه ماتن بنادم مقطع مليار. نع ما يقدر تفرط عليهم. زودين على اسمك الزمان زودين. نقد وضر الأدديل نصع يوين نع ياهز لكن دهاني تكذب ضليل الشيطان إمدين. Imi iḍɣun kra ad xedmen ad ɛzel ad tebexren atkininin بعد xedma tickki neɣ azekka neɣ s azekka, wki ad ɣurt-id-tekki, xaṭer yernu deg uɛal. Irennu Guruxer, Irennu mačči tura ticki, mačči ad tesaɣ azekka. Ihi w ad sɣurtid-tesski u ilaq ad الولين جرس ال اما الولين ابنهم يعني تقوله في قراصير زون سلام كان أصير لكن أم زون دوينيت مني يعني ان زلك اكدي وصفو ادي شغل ومان يعني تشبضم زول زين راه تخدمت انسان لو كان راه تظلم يعني غد كان يزيدك ماشي داين تصاوبت خدمه ام زلك سين لو كان والخدمه ادرجوا على ما خدمه غي يدويو شلو كان تراجعوا بالضبط خدمه بكره وينا الوعد كان داخل وتسواعدي التنشيطان تكران الوعايد يعني المواعيد كان نديرين ماشي تيتدك يعني لقد يصين ومدالب اللي غامشتام زيرين خاطرش الأمان هيك يغيبت وشبه حلم أم أم أم أم أم أزرار عامك ناف ويكي ويرنا يزمر النصحي نس أم ذوناك يستخدم الزجن قم أذل لناغ أذنى مقارن إمدالا اكن اللي <سؤال> ايت دو يسنيالين بالبغير المندك نراتيغل اتقاتسي وض ان دمرك السفره في الهدايا المع الناس ما ما يلا ما تستكره ما يوم يوم ولكن قرن التدرج يعني غانمزون هادشي وحده وحده ناقصنا هادشي غان ايم ايتسون يوين ايتنيفعي ذكرنا يجب <تصفيق> يعني نبدأ لما يكون قناتش تسو وطاس نتغاو سيوين لأنه يسوكا بسوكا ذي عاكي أنزونا كنية المومن أتسوكا بويد إكتخذها من الجنون أم نا أمي مدانين أن نديري أكا والمومن قرر أدي وقاذا ألا ربينا سبحانه بصح أدي ويغل حذرا أكني لا اكن دا غني لا قني له الشبهات اشو الشبهات ان ذن اي اكسعانا تفقد موون وغرسن لمن دمون ندير وبنادم يريد تفيلان انواع بالصحة ربما سبحانه ويمرك يمدال إلي من ذلك نرى السوط الرضي من ذلك نرى الفقصير يمسنا ونغير من ذلك نرى أين نرى الخزمات أنك رأيك خزمات سوين ووز ما كنقارن ثلاث ما يلا كأن ذو نفس من غادي نغادي نغادي توزيين نغادي توزيين نغا كريلين ذاين سيكت طليل أكين ذاين بلما انتوك نقلق معارض الشراب واتصم معاصلنا <تصفيق> دي دي يعني زوج زمستيك تضرني الامدان اكا بلا ما ننسوا اكندغ الويد يمزن سكري نحل كوشن نغمزو نسكشفن نغدو من جوز لون من هي ما يحلكوش لا كي دايني جلان اكني غادي نستزقنا ربي سبحانه بلي يروكيها باين يعني سوينتيكت الرب جل سبحانه. لكن دعنة إلى ركز جنايا من دار إلمند هديفونا كنيه، ركز ضغناء كنيه، على كيظور إمرأة لذا تانغ لتذا تانغ زون تير وينك تحبنا قصد الخلد نا وينك تحبنا قصد الجوني خاطر شي تير وامكانيه لكن داغ من يزمر نامه اطاس من مؤدي وينك خذامن الغناء يعني ماشي لاغ شلا مين يستغيث حيث الموسيقى الموسيقى إذ والله يعني إلى قنيسين المؤمن أقول قرن أبي حقر أن يشتكي أثنيه ولد السغيف نغلد السحر إلى قنيسين أي غلدي نحن نبيهم في سبعة ربنا يعني يسبق ندب ندب يسقيون الحديث يناد الجرس مظامير الشيطان نخطي. إبنى دماتي قرحطي ولاش كان بالموسيقى نغى الصوت كان كميس لنا أكن ذا غني لقد يسين ومدانو قولا يعني سوين ست يوم مر رب ينصد حنوم خطرش الشيطاني تسامريطا إلما انتا كنير أرى السهزين نغى كنير أرى الجنة أرى تخرى نغى لعب رب ينصد حنوم أكن ذا غني ومدان أكنا سوين سارك السواء يعني نغشق على نارك نفسي في نجس سوى شنو سلو سوى سكينس إما رأيت سوى سوى ذاين سارك ضر جس ناغيز مرد بياس يبصران ومدان أكنا ركضو زمردت بياس يبصر ذكر ويرناغ سكديفين حذر من الله المستجس أنك قام كذا ربي بيسبحانه ويرناغ إلى قنيسين قل يم بنظم دائماً ذي وين لا يعني ذي أرق الذي زين لا النغذي القديس والذي يقدر حدريه إلى من ذاك نير وريد يعني جوينسي ولا لن الشيطان سيستخدم إيم دليل أكا ير إلى قنيسين زين زينق لاقد سن المدن لا بعد لا بعد ويديك سخان ويديك من الشياطين المندك النير ارد خد من, من اكن وثام زون ويديك ثامين 60 ليله يضرون من من غير يضرون ام كري يضروا يعني غير الشياطين تخري يعني اي في يعني المريكي في اخبار يعني الملائكه في غرف وين يي يوران يكتبوا ربانو وبكونت يعني الجنونك يعني الشياطين ان ذاك لا تصور ثوبا يويذ استخدام ان من ذاك نربل انت سم ان من ذاك نرسفغن يسمدن يولي ضرقم لا هذا يعني قد من من طلال سيك تصليل يعني الجنون نف الشيطان كي من في صدلي إم دالن إذا قال السين لم أمزلكي قار هذا الحضرة الروح ونثنى غار وحث ونثنى وخيما كذ يونوذم جذم ون الفطل ذيونوذم جذم الجنون يتسخذ من, إل من اراض المنسي سوداني من من داك ني ارد تو قال يمدلو دينام الصح وكن صطونه وكن تكد سرقمنه وكي جاي نقدراني وينتان ام كي تريجس ما يلان لها خطي هو قصد الحرام ام قران لا بعدها لميقدر تيتستخدم يعني صوز ماكي وني يغ بالله الى قص خطرش اكن الشرع سبحانه يسيقنا بجالة ينراك كينفعنا يدانه دمرك يسر ويسيقنا بجالة للسرسي وبضرورة ولكن انذا غني جديس ينراك يضرن وينهاك في الله ويحرمي في الله إلا منذك ينراك من عظيمانيه وين يضرن ضر كنت أريد أن يخذ منام زون لجنون يعني أن نفسينا أي نرا يضرون فياك ألا غير ذكر كان وما في النار ألا ربنا سبحانه وتعالى وما هو المقارن العرافون كنا وليان غمزون سكشفين ألا ننظر الله ربنا سبحانه وتعالى أي نريد ربنا سبحانه وتعالى إنه ليس لسى ربنا سبحانه وتعالى أتلسني إنه قل لو كنت أعلم الغيطة لسى اكترت من الخير وما نستني السوء بصح يعني نقلسين باللغة في الندم يحصل بلوية تتخذها من أكيه يعني إذن فاكير إذن يحلقوش من أكيه إذن يتخذها من أمزون أكتبنا في الظهر أكتبنا الظهر وكيغوطة الحرام وإذن أريد جزارة أذما نغاورتنا أطرح المرورس وتمنمتن سويني وندنان وإذن يتخذ من سويني وندنن نغمول إذن أقول يغليد الجالب ويعني إذن يتخذها من أمزون قولناون للكفر اغس النار باسمنا يكون اكن دا غندوي ديك السفه من استراه ام الناس يقيين اي ان يعني الجنود من قول ماون و ديك فكراني حلكوش نكا و يفلح الساحر حيث اتى وقال امرت نسل اضرب حن خاطرش الربح ويسلق ندر بيها كن قرن يعني ألللن نعنى أفريد إيكس سوافن عندن أرغرس وياك يعني وديك سكر يعني حلوش النكية وديك في النكية أمزون سيس على ما قديني مدن باللغة الأكنيك صينارك ضرّا الزنا وغاي النارك ويني كل كهانا كينا زويدي سخذا من الشياطين وأمزون دي من غرس إلى قلتي نشتكي غاي متل المؤمن إلى يعني <سؤال> الحضريس وادي الزين القديس وادي وادي الطفج مانيس <سؤال> اللي منذ نين عرس نعيمانيس الشيطان إجند يدزق الحرب من ذن قطار نغتجره ولا <سؤال> إيه استجع لقتليظ بلحى ان هذا التقالية، وافقيfterك في حلوقة وشكل، وبهين Luis أخبرت في البدء، كيف س tinha技巧؟ كيف فعلhedه عن رباه أهم الفؤية، أي Antán Pearl hat and seldom年 فتيداً، Judas mott Shortt plays – lex марта St. Anna Tereh – قaysتعدوني واXT السهل للمس د St.ؤboutim Each اكن وثاق والتعرض بمنيك اكن وثاق فسكريه لك على ما بالضريقه لما تحيط لما تولى بالشرائط الدينان ام كيف الدينان الى من بوشون ورخ مطكن وثاق يخفي الى قد صف ممنون وتحزم ممنون ووالرب قر الكتاب المنزك نريد سمنا إيماني قد صحية متن وأن هذا صراقي مستقيما فاتبئوه ولا تتبعوا السبولة فَتَفَرَّقَ بِكُم عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَمْ يَهْفَثَنَّ إِلَّا الْقَلِ السَّنَ اشْفَ وَفِي سِيَاهَ نَزَمَ إِلَى قَأْمُ زُنْ تَرُلَ مِنْهُمْ أَرْمِنُ أَنَرُدُّ الشَّيْطَانَ الرَّبُّ سُبْحَانُهُ وَانْتَقَرَ حُدْنُ وَانْتَقَرَ من إِلَى مَنْ بُلْشْتَكِ أَكْلِ ان هو السميع العليم هكا اي ددغار ان الله سميع عليم الى قدس ابن ذنب اللي غنشتكين زيني قلنا قلت وزيني وجفن غفيان لمده اين قار يتر ولا ارب لكن داغن بنذم اكني غري في مرايدين يفقاع يزمر قالوا مبقين هنا في القيراني مدان امام كثر ادي سمير امراكن قرن ادي ادي ادي على ديك لابو سيف جريو هذا شو سمير يعني انا حسيت وني ادرسوا ميا اما يغرق القران ديال علي ونادي السنيين انا شتي كيقول كذا علي اكننا دمار السنيين يا كناري يحرق سروت ان ما يعني اما الله سيدنا محمد لست سربان سلمت يعني يتعودك بن الحسين اكن اسني قاؤوا بكم الله التامه من كل شيطان وهان ومن كل عين لامنه يسمى الناس بالله ويذبث وين إبراهيم يقول الله ينهز كلي ينهز عمص الدعوة الدكينة يسمى اكن داغن بنادم راه يخرب من اول الربيع وادي غير اول الربيع وادي تكرب بن سبحانو وادي ويغلى دايات ترى يحرز ايمانيس خاطرش داينا راه تنفع و الى قال ما دي ادي فغيت تجمع كان من من اكن داغلي لقدي السين اينك تستخدم الشيطان ديالهم زناتي ندير يعني كنقارن يعني غنقاربي ديستغل هكا يعني يعني فقط ويحصى أين رأي خذمه قبل ما تخذمه قبل ما ذي دي... روح رغو رسنا غذي بوادي شما رغو رس أدي سين دا شوي وإلى قبل العالي نكن رأي الشيطان خاطر الشيطان زادة ويكا يبدان إهن خلفي غوين أكت سيكي س... يمر حذر الضغطة واليس خاطرش تذوري أكن دا غن تسوبها دو استغفر ذي نراكي وزين ركي نراكي وزين وذي سن في الليل. لكني قرراني عني نغد عيني ريس بعذن لك ايسا ركي ضوء تولى مية يعني انا قلسين سوين اشتاكينا وكوية ثلاثين امشي قلقى مدنين اذخذ من يعني اذ مولاكين انا رحل زني من السن ماي لغا بيفونه بيفونه لا دويذ مساكي اي ادي فونه ازغنتن لجنونها وثنتن نخضنتن غميس اينا قد يحصون بلينبنا ذنب الصح يزمر الشيطان الذي يظلمك لكي وانتي يحقر يزمر أدي لي عشي الشجهاد يتغل في الله لا يزمر أكن دغنا مزون يبغى في يدو هكذا أكن هنزونا سيرتساعد أكن هي وينك زمرين لكن قرناد ينفع الماس أتي ينفع في المنزل يعني كنا قامت سلو قيامة الشرعية وين من ذاكنا في رقونس وزن إيدسس جن وشبيحنين فيل ثلاثة وربيعة وثميس إلو ميني ويرنا وين راه ييدينك نقاربه يعني يفغادي ف الى قديدين في صالح اتا ويرنا في فكر الرقيه ينتشر غيب وزن كنقارن جوله شركت جوله الحرام ويرناه حذر الذي يعد باللي يعني الجنون الشيطان ذويني غارن ددغ غار وريواراه في المؤمنين وعرارا في المؤمنين يزمر يستغل استغلاب حشف الغفلين لأنه في الغفلين يكون قارم قبري ذا ربين لأن الحرام قبري ذا ربين أكني ويساق وإذا قد يجب أن يحصى باللغة أن نشتكيها وإذا كان رجل ذا ربين ما يلعب من ألل أن أسمنا وما يلعب سوف إن شاء الله أرسمنا إذا كانت تركنا كعين سلا يريدون نذر عفيني قعنا من الجنون أقل الشياطين لمن ذلك نارتي سنة ومجال باليوم ندر سواخر قمدك من نقني ذسفح سيخان السن ابن بالنام وقوئر سلمدى السن ونقل إن شاء الله السلام أكد يديون هذه يسيرا نشتكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته